لآن ل ا م و س ل ع ه النابلسي ا للعلوم ر ك ي الاسلاميه د ي ي ن إ ص ر ط ا ل س ت ق م أنعمت صراط الذين ل ي ع م غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 ل ر ب ه موسوعه ا يقولون النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا و ل م ي ق ت ر و ا و ك ذلك ا ن بين ع ه ا ل ن ا يدعون ب ل ولا ي ق ت للعلوم و و ن ا ي ق ن ا ل ا س ل ح ا يزنون و م ن ي ف ع ل ذلك يلقى أثاما ويخلد موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ومن وعمل يتوب والذين يشهدون الزور وإذا مروا بالنقو مروا وا والذين ذكروا متابا كراما ربهم لم م فإنه تاب بآيات صالحا الله لا إذا عليها إلى يخروا「家族のために」 والذين ي ق و ل و ن ر ع ه النابلسي أزواجنا ن للعلوم ا الاسلاميه ن اسماء ا ل ل م الحسنى 「友達と一緒に暮らしていくことはないです」